سيقول السفهاء من الناس ما وَلَهُم عُقْبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاء إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلَ لَكُمُ أُمَّتَهُ وَسَقَلٍ تَكُونُ شُهَدَاء أَعْلَمَ نَاسٍ لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول عليهم شهيدا وما دعا القبلة التي تنت عليها إلا لنا علم إلا لنا علم من يتبع رسول من ينقلب على عقبه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 فولي وجهك شقر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شقرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم فن الله عما يعملون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 كاذبا اذا لمن الظالمين